أستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أولو الألباب أولو الألباب والذين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه كل واحد من الرجال والنساء علي أن في دينه علي يتعلم ما لا سعه جهده هذا واجب. لأنك مخلوق العبادة الله ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بي رسولي والنبيين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح هذه اللقاءات المتجددة في الأكاديمية الإسلامية المفتوعة في مقرر العقيدة واحد نرحب بكم فأهلا وسهلا بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات وأيضا بالإخوة الحضور معنا حياكم الله توقفنا في اللقاء الماضي في الكلام على أبواب السحر ثم انتهينا إلى باب ما جاء في الكهان وهذه الأبواب التي تكلمنا فيها في اللقاء الماضي هي قد تكون من أسباب انتشار الشرك من أسباب انتشار أو بسبب من أسباب نشر الشرك ولذلك جاء الإسلام في النهي عن هذه القضايا لا شك أن هناك أبواب أخرى لكن يعني الوقت لا يسعفنا لإكمال وإنما نذكر من كل يعني مجموعة من هذه الأبواب الخلاصة والقاري إن شاء الله يتوسع في الشرح الموجود على إذا أراد التوسع موجود شرح الشيخ محمد عيثمين على الالبوابات في بإمكانه التوسع بمشيئة الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي يعني ماذا مضى معنا ما يتعلق بأبواب السحر والساحر يعني فيه صلة كبيرة بين الساحر والكاهن ولذلك الحقه المؤلف رحمه الله بباب ما جاء في الكهاني ونحوهم باب الكهاني ونحوهم فهناك تشابه بين السحر والكهان في تشابه وكثير من السحر عادة أنه يكون كاهنا حتى أنه يكون كاهنا وكلاهما مرتبط بالشيطان السحر والكهانة كلاهما مرتبطة بالشيطان وهذا كما مرة ذكرنا فيما مضى يجعل الإنسان يتأمل هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل في عداء الشيطان لآدم وتحذيرنا من إبليس وعداوته فلذلك تظهر إذا تأمل الإنسان أبواب السحر وأبواب الكهانة فإن الشيطان يقدم خدمات لكن المقابل لها هو الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى نقرأ النصوص الواردة في هذا الباب تقرأ لنا اليوم محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحهم روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عراوي تقبل نقبره ص ترى أن أب، ترى أن كل ذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر، فهذا فطرة الله عز وجل، ولذلك كل ما يذكرون بهذه الأبواب هو من قضايا الكذب والدجل، ولذلك يعطون عبارات عامة، يعطون عبارات عامة تصلح لمثل هذا وغيره حتى يصدقهم الناس. كانت الكهنة دائما تأتي مع الجهل. وجد الجهل وجدت الكهانة جاء العلم ذهبت الكهانة يعني هذه قضية مرتبطة ببعضها لما كانت العرب في جاهليتها قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الكهانة منتشرة عندهم ففي كل حي في كه يتحاكمون إليهم يرجعون إليهم لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك كله لما وجد الجهل في الأمة بعد ذلك وجد من الكهنة إما يدعي أحيانا بطب شعبي أو أحيانا المهم أنه يدعي بكل دعوة المهم لا يظهر دعوة أمام الناس في ذلك الأمم الوثنية موجود فيها الكهانة بشكل واضح وبين في هذه الأمم الدليل الأول في هذا الباب هو حديث الإمام مسلم حديث حفصة قال روى مسلم في صحيحه الإمام مسلم صاحب الصحيح رواه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حفصة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا العراف هو الكاه والكاهن هو العراف وهو الرمال كل هؤلاء لكن إذا اجتمعت ممكن أن يفرق بينها أما إذا يعني وجد لفظ العراف فهو يشمل كل دعوة الغيب فسأله عن شيء فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما الذي في صحيح الإمام مسلم الذي في صحيح الإمام مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء عن شيء بما يقول لم عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما مجرد السؤال لكن رواية فصدقه في مسند الإمام أحمد بسند صحيح وسندها صحيح فإذا هذا الحديث هنا من أتى عرافا فسأله هذا حكم السائل فقط هذا حكم السائل لماذا لماذا هذا الحكم الشديد لم تقبل له صلاه يصلي لا يقول لا أصلى نترك الصلاة. لا يصلي لكنها لا تقبل بسبب هذا الذنب العظيم لماذا لأن الله يقول عالم الغيب والشهادة وهذا صدق أن فلان يعلم الغيب أن فيه هناك من يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى فهذا مجرد المجي مجرد المجي ولذلك هذه جريمة كبيرة هذا حكم الذي سأل لكن ما حكم المسؤول اللي عرافنا ذاته لشك أن جرمه أشنع وذنبه أعظم نعوذ بالله من الخذلة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله معاوية بن الحكم قال عندنا كهنة نذهب إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي نهاه أن يأتي بهم وهذا أيضا في صحيح مسلم مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم نها عن مجرد الإتيان يعني الإنسان يذهب إليه سياحة يوسع صدره كل هذا لا يجوز نعم يا تفضل هناك بعض الناس يذهبون وعندما يقال لهم لا تذهب يقولون نريد نختبر الكاهن يعني هكذا يقولون ما أنه لا يعتقد بأنه يعلم الغيب يريد اختبار كذا إذا كان سيمنع الناس من شروره ويصلحه ويرد عليه أو أنه مثل في لادنا مملكة ولله الحمد هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومحاكم شرعية يحال إليها فهذا طيب اما مجرد الضحك ويعني الذهاب إليه فهذا مما يزيد في الحركة الرائجة إليه فالأصل عدم الذهاب إليه إلا لغرض شرعي إذا وجد غرض شرعي فيمكن الذهاب هناك أما إذا لم يوجد فلا يجوز بأي حال من الأحوال ولذلك هنا انظر لم تقبل له صلاة والصلة بين العبد بين يعني بين المسلم وبين الرجل والكفر ترك الصلاة يعني الصلاة هي عماد الدين ومع ذلك لا تقبل له هذه العبادة العظيمة بسبب ماذا بسبب أنه أتى أو كذب القرآن الكريم ولذلك رفعه مجرد السؤال فيه رفع شأنهم وظهار لهم عمام الناس وبراز لهم فلذلك لا يسؤلون ولا يذهب إليهم بأي حال من الأحوال الحديث الثاني في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذن الحديث الأول لم يكن فيه التصديق كما في رواية مسلم مجرد السؤال مجرد السؤال فقط مجرد أن سأله لكن لم يصدقه هذا الحديث الآن صدقه هذا الحديث صدقه وهذا الحديث إسناده صحيح رواه بود وإسناده صحيح له زيادة لم يذكرها المؤلف لا تصح لكن هذه النص اللفظ الذي ذكره المؤلف هو, من هو صحيح قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقوله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد هذا الذي أنزل على محمد فالذي أتى إلى الكاهن كأنه يقول لا هناك من يعلم الغيب هناك من يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى ولذلك هنا الخطورة الكبيرة جدا في هذا الأمر ولذلك يكون كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يجتمع تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديق الكاهن لا يمكن يجتمع هذا وهذا، هذا إما أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه أو يصدق الكاهن فأيهما يصدق هذا الإنسان هو ذهب إلى الكاهن وصدقه وصدق ذهب الكاهن وصدق ومنها اللي يسألون عبر القنوات القضائية وغيرها ولا الحمدلله منعت من ذلك ولذلك هم ضدان لا يسمعان وظهر هذا الله أنه يخرج من الملة أنه يخرج من الملة وهذا ما رجحه بعض العلماء وهو الراجح في هذه المسألة أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الدليل الثالث في هذا الباب قال وللأربعة يعني أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وبنماجه رووا هذا الحديث والحاكم واللفظ هنا للحاكم واللفظ هنا للحاكم وقال صحيح على شرطهما الذي قاله هو الحاكم قال الحديث هذا صحيح على شرطهم عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فهنا الآن جمع بينهما والكاهن أو العراف كلاهما إذا اجتمعا فهما يعني يفرق بينهما وإذا اختلف يعني صار اللفظ كاهن أو فقط فأحدهما يكون مكان مكان فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك جمع بينهما فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات بسبب ما تلقيه عليه الشياطين أما العراف فهو الذي يخبر عن المخيبات بسبب الحجز والتخمين والخط في الأرض وما أشبه ذلك يعني كلاهما جمعهم شيء واحد وهو دعوة معرفة الغيب الذي اختص الله به معرفة الغيب الذي اختص الله به ومن الشرك الذي وقع فيه بعض الغلة دعواهم أن شيوخهم يعلمون الغيب أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما في اللوح المحفوظ حتى أن أحدهم قال إن شيخه يعلم ما في اللوح المحفوظ قال نحن نريد وأنه يرى يعني ما في اللوح المحفوظ وغير ذلك فقال نحن نريد شيء أقل من هذه القضية يعني ما نريد اللوح المحفوظ ولا... نحن نريد أنه يشوف الأرض هذه فيها ما ولا هذه فيها ذهب وخيرات الممي... الأرض هذه يخبرنا ما في الأرض حتى نشوي شيء قريب عندنا في ذلك فهذه من الدعاوة العريضة الباطلة نعوذ بالله من الخذلة. قال ولي بي أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا يعني من أتا عراف الحديث أبي هريرة مثل هذا الحديث عن ابن مسعود موقوف يعني من كلام ابن مسعود رضي الله عنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه فإذا هذا الحديث عن جاءت هذه الحديث في الكاهن عن حفصة وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الأحاديث وجوب تكذيب الكهان وأنهم يكذبون ولذلك غالب عباراتهم يحاولون العبارات العامة التي تصلح لأي حدث أو قضية أو أي موضوع فهم يحاولون أي موضوع يصلح لهذا الأمر أي موضوع يصلح لهذه القضية ولذلك تحريم اللي تيان ليهم وتصديقهم وما يتعلق بذلك. أيضا وجوب معاقبة الكحة يجب عليهم معاقبون ويجب على ولات الأمور أنهم يمنعونهم من الكذب ومن الدجل من أخذ أموال الناس بالباطل من أخذ أموال الناس بالباطل. بعض الناس يأتي إلينا الآن ويقول أنه ذهب إلى هذا الكاهن وانتفع به أنه ذهب إلى الكاهن وانتفع به ما حكم هذا القول؟ هذا يكون فتنة أحيانا لبعض الناس تكون فتنة الله. اختبار إن الله سبحانه وتعالى انتفعت بهم هذا إذا كان صادقا فقد يكون باب الفتن باب الاستدراج لهذا العبد هل هو صادق في إيمانه أم لا ولذلك يجب على المسلم أن يكون عنده يقين بالقرآن الكريم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع في هذا الباب وقد يكون الخامس إذا حسبنا تر يعني جعلنا حديث بن مسعود هو الرابع عن عمران بن حسين مرفوعا يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير لها الطيرة من الطير يعني محاولة معرفة وكل هذه القضايا يجمعها محاولة معرفة الغيب ولذلك التطير هو أنه يرى الطير إذا ذهب يمينا فمعناه أن المستقبل جيد أو أن الأمر جيد إذا كان رآه يسارا فإن الأمر غير ذلك فإذا هنا قال ليس من النبي صلى الله عليه وسلم تبرع وهذا دليل على أنه من كبائر الذنوب من تطير أو تطير له أو تكحن أو تكهن له ليس من المسلمين ضراء من رسول صلى الله عليه وسلم ليس منا تكهن أو أنه ذهب إلى كاهن أو سحر أو سحر له وقال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد واسناده حسن كما قال المؤلف فهذه الحديث أيضا دل على هذا الباب عدم الذهاب لأن الذهاب إليهم وتصديقهم أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أم مجرد الذهاب فقط والسؤال دون تصديق مجرد السؤال فهذا لا تقبل له صلاة أربعين يوما فهذه القضية المهمة التي على المسلم أنه يحرص عليها في ذلك يحرص عليهم في هذا الأمر وأن يكون على حذر من هذه الطوائف الخطيرة وهي منتشرة للأسف الشديد في بعض بلاد المسلمين قال المؤلف ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أيضا من حديث ابن عباس أيضا عن صحابي آخر رضي الله عنه وهو حديث ابن عباس هنا يأتي التعريف قال البغوي البغوي رحمه الله إمام السنة البغوي الإمام المعروف صاحب هو من المشرق الإسلامي من العلماء الكبار له مؤلفات في السنة وله تأليف في التفسير وغيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة له شرح السنة يعني من عدة مجلدات من الكتب النافعة التي يحرص الإنسان عليها قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الذي يدعي معرفة الأمور يدعي معرفة الأشياء يعني أنه يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك وهذا بعض الناس إذا فقد شيئا ذهب إلى مثل هؤلاء وقال أين هي ثم يبدأ يدخله وهذا حصل يحصل عند بعض المرضى وبعض من يفقد أشياءهم تأتي الشياطين ومن أهداف الشياطين هو الشيطان لما يأس رأى الصحابة ويقبال العرب على دين الإسلام قال يأس منهم لكن رضي في التحريش بينه فيأتي إلى صاحب الضالة ويقول سرقها منك فلان من أصحابه فتبدأ المشكلات بينهم والعداوات والإحن ويأتي إلى المريض ويقول أصابك بالعين قريبك أو أصابك بالعين سحرك قريبك وهذا من أساليبهم في إشعال الفتنة بين الناس أحيانا يستخدم الشياطين في هذه البحث والشياطين كما أخبرنا لكم عندهم يعني سرعة وأحيانا عندهم يعني يصلون إلى الأشياء بطريق الشم مثل الكلاب الآن تراها تصل إلى المخدرات وأشياء معينة عن طريق الشم عن طريق الشم فهو بمقدمات معينه وقيل هو الكاهن يعني الكاهن العراف والكاهن وهو إذا جاء في حديث مثل لفظ قال من أتا كاهنا فالمراد به الكاهن والعراف والرمال والقار الفنجال والضارب الودع وكل هؤلاء يدخلون في هذا الباب والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير كيف يخبر عما في الضمير هل يمكن أحد يخبر عن خذ المايك لا يمكن أحد أن يخبر ما في الزمين إلا الله لأن لكن لا يوجد مع الإنسان قرين الشيطان أي معك قرين ممكن أه. عن طريق هذا القرين يخبرك ويقول مم. أنت أتيت من هذا البكان يقول عبد الله مسعود جاء من بلادي كذا ومن بلده كذا وغرضه لكذا فهو أو أحيانا أنت تفكر في بعض الأمور في خلواتك ويوسوس لك به الشيطان فهو يخبر عن هذه الأشياء الأخبار عما في الضمير ليس اخبارا مطلقا ولذلك إذا كان الإنسان يفعل بعض الأشياء ويمكن معه قرين هذا القرين يطلع على كل ما تفعله كل ما تفعله أنت يطلع عليه القرين لأن الشيطان يعرف هواجس الإنسان وأشياءه أحيانا تعد مالا أو تعد أي شيء في يدك فهو معك قرين ينظر فيك وأنت تعد وأنت تطالع في ذلك وقال أبو العباس بن تيمي شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق فذكر أنهم جميعا الكاهن هو الذي يعني يتصل بالشياطين وكثير منهم ومنها قال والمنجم المنجم هو الذي يستدل بحركة النجوم افتراقها واجتماعها وهذا تبين كذبهم في كثير من الأشياء كما في قصة عمورية وفي قصة علي وفي قصص كثيرة جدا ليس صحيحا ما ذكروه في هذا الأمر فإذن كلمة العرف العراف يعني عام اسم للكاهن هو الرمال وغيره الرمال هو الذي يخط على الرمل ويقول سيحدث كذا وسيحدث كذا كيف عرفت في هذا ولذلك كل هذا من ما يتعلقون بالكهان قال ابن عباس رضي الله عنه هذا ختام هذا الباب قال في قوم يكتبون أبجد أبجد هي الجمل المعروفة التي أبجد هوز حط كلمة إلى آخرها هذه الكلمات قال ابن عباس رحمه الله هذه الكلمات حروف مقطعة يكتبونها لتمييز يعني المشعوذ إذا كتب هذه الحروف يعني يدعي دعاوة معاملينة يقول يحدث كذا يحدث كذا وهذه كلها طلاسم وأحيانا دعاوة باطلة هذا أحيانا دعاوة باطلة وأحيانا يمكن أن تدعى لهم مثل بعض شيوخ الضلال من فلاسفة الصوفيه وغيره مدعى لهم بعض هذه الدعاوة هل هذه تصح أم لا تصح في كتبهم ودخلت بعد ذلك مثل هذه الدعاوة من باب يزعمونها من باب الكرامات وليست كذلك بل هي من باب الظلالات ومن باب التكهن والاتصال بالشياطين قال ابن عباس في قوم يكتبون أبجاد وينظرون في النجوم ينظرون في النجوم فهم يدخل في المنجم يدخل في المنجم يعني اللي يستدل بحركة النجوم يستدل بحركة النجوم قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق يعني ما له نصيب وهذا لسناد لابن عباس صحيح هذا السناد إلى ابن عباس أي ليس له نصيب في الآخرة والذي ليس له نصيب في الآخرة هو الكافر ومقصود هنا بالمنجم لكن أحيانا في بعض العلماء هنا قضيه بأن تختلف فيها يعني أو نبينها تختلف عن هذه القضية الذي يأتي في نكتب المسألة ثم نقول القضية الأولى ألف الفقرة الأولى ألف باء جيم دال هذه ما لها علاقة بهذا الموضوع أيضا بعض العلماء يعبرون عن التواريخ بحروف يعبرون عن التواريخ بحروف وهذا أيضا معروف عند بعض أهل العلم فهذا أيضا لا علاقة له بهذا الباب بعضهم يكتب يختم القصيدة ب كلمتين أو كذا وهذه الكلمات تدل على تاريخ معين في هذا الباب ليست من قضية أبا جاد وإنما أراد ابن عباس هنا قضية أبا اللي أراد ابن عباس هي أن هذه الحروف يستدل بها يعني على ما يحدث في المستقبل كذا وأنه يحدث كذا وهذا كله من علم الغيب في ذلك إذن كل ما تعلق بهذه المسألة من الكهانة و ما هذه الأحاديث تدل على وجوب المسلم الحذر منها وإنه يكون على بينة من أمره وأن علم الغيب اختص الله به تعالى وأن ما تخبر به الخجيب الغيب الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يقدره أحد من معجزاتهم وليس في قدرة الجن والإنسان يأتوا بمثله بل هو من الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة سيبلغ ملكها مشارق الأرض ومغاربها وأن هذه الأمة تفترق وأنها تفترق على 73 فرقة وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة طائفتها أهل السنة باقية فهذه من الأخبار العظيمة الباقية الكبيرة التي لا أحد يستطيع أن يأتي بها في ذلك أخبار التي يدعيها الكهان إنما هي أخبار متعلقة بقضايا عموميات يعني ويعطون عبارات عامة لأجل إن تصدق في هذه القضايا لا شك أن هذه الأبواب ما يتعلق بالسحر والكهانة وغيرها يعني جعل الإمام بعده باب النشرة بعده باب النشرة هو باب علاج السحر وحل السحر كيف يكون في ذلك لكن وقتنا لا يسمح في ذلك ويجب أن نبين هنا أنه كما قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى لا يحل يعني أن السحر يعالج بالأدوية الشرعية بالقراءة بالمحافظة على الأذكار بمحافظة الإنسان على أذكار الصباح والمساء والدخول وغيرها دخول المنزل وغيرها فيحافظ على الأذكار بشكل كامل أيضا القراءة على المسحور أن يقرأ عليه القرآن العلاجات التي ذكرها بعض أهل العلم بعض الأدوية النافعة بإذن الله تعالى أما مسألة حل السحر بالسحر فلا يجوز بأي حال من الأحوال لأنه لا يمكن حل السحر بالسحر إلا كما بينا لكم إلا أنه يأتي ويتقرب إلى الشياطين لا يمكن أنه تحل الشياطين هذا السحر إلا بتقرب أعظم من التقرب الأول ثم يزودونه ورهقا كل مرة لا بد أن يتقرب وإلا زادوه ظلالة فلا يجوز حل السحر بالسحر في ذلك فيكون هذا بيانا لهذه الأبواب اليوم ننتقل إلى قضية جديدة الأصلا بدأنا بها الدرس اليوم لكن لأن هذه الباب الكهانة يعني باب ما جاء في الكهان قضية مهمة أردنا أن نقف معها ننتقل الآن إلى الباب الآخر وهي الأبواب المتعلقة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حماية حماية التوحيد فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت من الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في حماية التوحيد وبيان وتحذير الأمة من ذلك فبينها نبينا صلى الله عليه وسلم سواء يعني تحذيرا أو قولا أو فعلا منه صلى الله عليه وسلم أو تطبيقا من أصحابه عليه الصلاة والسلام فننتقل اليوم إلى هذه الأبواب ننتقل إلى هذه الأبواب ولذلك أول هذه الأبواب التي تكون معنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى باب وأيضا اللقاء القادم باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده فكيف إذا عبده وهذا باب عظيم علينا أن نتدارس هذا الباب في هذا اليوم إن شاء الله تعالى وهو كما ترى أمامكم فلعلك تقرأ لنا حمد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده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 ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مس... القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه وهو في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من, ف... من فعله والصلاة عندها من ذلك وإلا لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة إن من شر من الناس إن من شرار الناس من, من, من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه. نعم شكر الله لك هذه الأحاديث كما يتضح أمامنا الآن هو حديث كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا العنوان باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح تشديد في هذا الباب عند قبر رجل صالح هذا عبد الله عند. طيب كيف إذا عبده من دون الله وهذا هو الذي يحدث عند قبور الكثير من المشركين بل يخطبون ويقولون إذا كنت في حاجة فقل يا فلان مدد وهذا يخطبون به الآن ويصرحون به فهذا من الشرك الأكبر كيف عبده إذا عبده من دون الله عز وجل هذا التشديد في العبادة عندها التشديد الآن جاء في, ماذا؟ في مسألة العبادة أما عبادة الصالحين فقد بينها الله تعالى في كتابه بيانا عظيما كافيا شافيا وبينتها الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بينوها غاية البيان فإذا هنا العبادة وإن كانت خالصة لله فهذا سبب من أسباب الشرك سبب من أسباب الشرك ولذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد حتى لا يخدش التوحيد ولا يقرب الإنسان من هذه القضايا ولذلك زيارة القبور في الإسلام فيه زيارة مشروعة وهي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسانين إلى يوم الدين أنهم يزورون المقبرة فيدعون للأموات كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفرون لهم يدعون لهم أيضا تكون لهم عبرة وعظة إن هذا هو مصيره وهذا مكانه الذي يجب أن يستعد له أما الزيارة الممنوعة فمنها محرم ومنها شركية زيارة شركية الزيارة الشركية الذي يزور القبور فيدعوهم من دون الله ويستغيث بهم ويناديهم ويذبح لهم ويطوف بها هذه زيارة الشركية لا يتجوز بأي حال من الأحوال أما المحرمة فهي الذي يذهب إليهم يتوسل بهم أو يظن أن هذا المكان يجاب فيه الدعاء أو غير ذلك من المعتقدات الباطلة فإذا عندنا أو يسرجها أو غير ذلك فإذا فيه زيارة محرمة إذا كانت سوسيلة إلى الشرك وزيارة شركية إذا كانت شركية دعوة عبادة غير الله سبحانه وتعالى يجب أن نفرق بين هذا وذاك لكن الغالب اليوم على زوار القبور من القبورية أنهم يشركون عندها فيدعونها من دون الله صراحا بل يدعون الناس إلى دعوة غير الله ويخطبون هذا بالملأ ويعلن على الوسائل الإعلام يدعون الناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح في اخرجه البخاري ومسلم الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة لماذا؟ لأن أم سلمة هاجرت إلى الحبشة الهجرة الأولى هي وزوجها أم سل أبو سلمة فذكرت لرسول ثم مات توفي زوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن ذكرت لرسول الله كنيسة الكنيسة التي يتعبد فيها النصارى أما الصومعة فهي الفرد الواحد الذي يفارق الناس ويتعبد فيها والإسلام ليس فيه لا صومعة ولا غيره وإنما فيه المساجد ذكرت لرسول الله كني صرأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور وما فيها من الصور والعجيب الغريب أن الذين يكثرون الصور سواء من المنتسبين ممن ينتسب للإسلام أو ممن ينتسب النصارى أنهم يصورون مثلاً صور عيسى عليه الصلاة والسلام التي يذكرها النصارى اليوم يصورون عيسى إيش؟ أوروبي ألم ترونها؟ إنما عيسى ليس من الأوروبيين نصر ويجعلون مولده في الشتاء وهو ولد في الصيف فغاية بل انظروا الذين يصورون علي بن أبي طالب وأبنائه يصورون صور ليست صور عادثا العرب ليسوا بهذه الصورة أما صور أوروبيين أو صور غيره لكن ليست صور عرب ولذلك هذه التصوير باطلة لا حقيقة ولا لا في حقيقتها ولا يجوز بأي حال من الأحوال فيها صور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك هؤلاء النصارى أي للكتاب الكتاب إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله الذين يفعلون هذا الفعل الذين يبنون على القبور المساجد ويصورون فيها هذه الصور هم شرار الخلق سواء سموا أنفسهم مسلمين أو نصارى أو يهود أو غير ذلك هؤلاء شرار الخلق وإن ادعى بعض الطوائف منتسبة للإسلام يبدعين من خيار الناس وإنهما هل صلاح واستقامة وليس كذلك بل هؤلاء شرار الخلق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الشرار الخلق الذين بينهم وهم كذلك لأنهم صدوا الناس عن سبيل الله صدوهم عن الحق صدوهم عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصوروا فيه تلك الصور ينصبون هذه الصور ويضعونها كما نراها واضح الآن عند كثير من عباد القبور بل بعض عباد القبور لا يمكن أن يصلي حتى يضع صورة شيخه أمامه وماذا فيها؟ يقول أستمد منها يعني غاية الشرك نعوذ بالله من الخذلان. فهؤلاء شرار الخلق، هؤلاء شرار الخلق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. لماذا سماها فتنة؟ لأن الفتنة هي الصد عن سبيل الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم أو فعلوا ما يصدون به عن دين الله فالصد عن دين الله فتنة فأيذن هذه من القضايا الخطيرة في ذلك وهذا من دعاوى كثير من أهل الباطل ولهما أي للإمام البخاري ومسلم عنها أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله في نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به نزل به الموت عليه الصلاة والسلام الموت عليها الصلاة والسلام إذا كان الإنسان في حال الموت في حال هل هسيتذكر هذه القضايا سيكون همه نفسه ومع ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الحرجة يضيق صدره يضيق التنفس يحذر من هذه القضية وهو عليه الصلاة والسلام اللي حارب المشركين وهدم صنامه وكسرها وأزمهم بالإسلام عليه الصلاة والسلام فكيف به عليه الصلاة والسلام في آخر لحظات عمره عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك لما نزل برسول الله طفق أي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يضع خميصة الخميصة هو يعني مثل الكساء أو يعني من الأقمشة يعني مثل بطانية مثل غير ذلك في خطوط مخطط هذا يسمونه خميصة له على وجهه يضع الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهه عليه الصلاة والسلام وهو كذلك يعني في ماذا؟ موت عليه الصلاة والسلام فيقول في لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبئائهم مساجد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبئائهم مساجد في هذا في آخر اللحظات عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة يحذر الأمة وفعلاً كان تحذيره عليه الصلاة والسلام على الأمة وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجد هذا في هذه الأمة في هذه الحالة الحريجة حذرنا عليه الصلاة والسلام غاية التحذير أين الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يحذرك في هذه اللحظات الشديدة في هذه اللحظات في أشد الفترة على حياة الإنسان ومع ذلك يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم يحبون الرسول وأنهم يحبون الأولياء وغير ذلك من الدعاوى الباطلة التي ما أنزل الله بها من ولذلك إذا فسدت عقيدة الإنسان لم ينفعه صلاة ولا صوم ولا عبادة بل لم ترى بعض ال... الذين يتعبدون ودينهم باطل ومعتقداتهم باطلة يعبدون القبور ويطوفون بها ويصرفون كل أنواع العبادة لها ثم تجد الواحد قائم منهم يجتهد في عبادته ويجتهد في كذا هذا كما قال الله تعالى ونقرأها يقرأها الإمام كل جمعة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومين خاشية عاملة ناصبه يعملون وينصبون سواء في الدنيا أو في الآخرة نعوذ بالله من الخذلان ولذلك من أنعم الله عليه بالتوحيد وبالسنة وبمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يكون فرح بهذا سعيد بهذا لأنه لم تجتاله الشياطين بل هو على هدي محمد صلى الله عليه وسلم بل هو المتابع لرسول الله عليه الصلاة والسلام لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لماذا قال عليه الصلاة والسلام هذا الأمر قال يحذر ما صنعوا يحذر الأمة مما صنع أولئك يحذر الأمة مما صنع ولذلك هذا كله كلام عائشة يحذر مما صنعوا, ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا أخرجه. في رواية أخرى خشية أن يتخذ مسير فإذا قلنا خشية خشية الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا قلنا خشية خشية الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ولذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه الصلاة والسلام في مكانه الذي مات فيه كما قال صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض كما رواه الإمام أحمد والترمذي فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن أين دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها ولذلك تعاوى كثير من أهل الباطل اليوم اللي يقولون أنتب كيف تقولون لا يجوز البناء القبور وهذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ما عاد الله أن يكون في المسجد بل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في في غرفة عائشة رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة عائشة وإلى اليوم هو في غرفة عائشة وكان المسجد يعني كانت غرفة عائشة خارج المسجد فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته فالمسجد لم يدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال أنه يجوز بل كان مسجد رسول الله يعني غرفة عائشة خارج المسجد ثم أدخل في عام 94 بعد انقضاء أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يبق من الصباح الصحابة أحد أو ما يبقى منهم إلا القليل رضي الله عنهم أجمعين أدخل في ذلك لماذا لأنه كان بعض المخالفين لأيام عبد الوليد بن عبد الملك كانوا يأتون إلى غرفة عائشة وقد يختفوا يعني يدخلون عند أو يختفون فأرادوا أنهم يدخلونها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترض بعض العلماء مثل سعيد بن مسيب وجماعة من أهل العلم اعترضوا على هذا الادخال ولا زال بعض الكثير من الادخال اعترض على مثل هذا الادخال في ذلك فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولا هو دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها ثانيا أن المسجد لم يبنى على قبره بل المسجد بني في مكانها الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمسجد في مكانه غرفة عائش مكانها، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد بل دفن في غرفة عائزة أن القبر إلى هذه الساعة إنما هو في غرفة عائشة، فليس لأحد حجة أن يزعم أنه أن هذا حجة له ليبني على القبور. فهذه من الدعاوى الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان القبة اللي موجودة إنما أنشئت بأزمنة متأخرة جدا يعني في قرون متأخرة يعني يبدو في السابع وما يقارب في زمن المماليك فوضعوها حتى لأنه كان يدخل المطر أحيانا وشيء من ذلك فوضعوا مثل هذه القبة في ذلك ولذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعا الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثناً يعبد فاستجاب الله له ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قبره محفوظ عليه الصلاة والسلام لا يصل إليه أحد عليه الصلاة والسلام ولذلك أهل السنة هم الذين يحافظون على قبره وعلى ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم بينما كثير من أهل البدع يعذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون الرسائل إليه وكانوا يضعون أشياء على قبره عليه الصلاة والسلام فهذا ما يبين هذه القضية العظيمة المهمة وهي إلى هذا القدر نقف ولم يكن لدينا وقت لنقف مع سئلة الإخوة وإن شاء الله اللقاء القادم نتوقف معها نقف إلى هذا القدر وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم متابعتكم وحضوركم وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى